وَإِذْ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وأظهره اللَّهُ عَلَيْهِ عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تَبارَكَ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ Aasä rabuhu, in talqa kunn en yubadilahu azuajan kairan, min kunn qanitat. مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُومُوا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاغ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ه الذيذينَ كَثَروا ل تَتذِ اليون إِ ما تُجَزَونَ مَا كُ تُ تَعملُون ياه أيهَ الذيينَ آممَن تُبُ إلَ اللهَّه تَعوبَةًَّ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارِ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ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 ضرب الله مثلا الذي كفر امراته نوح وامرات لوط كانت تحت عبدين كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وَقِيلَ ادْخُلِ النَّهْرَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِي لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ إذ قالت رب بني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم